قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن تخطت إلها غير لاجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون